بخم عيد ساداتي ومديح الآل به أحرى أنا طفل كأجدادي أحب الطهر فيا بشرى علي حبه ذخري بدنيا الناس ما الأخرى أنا طفل كأجدادي أحب الطهر فيا بشرا علي حبه ذخري بدنيا الناس مع الأخرى أضاء العيد لنا فجرا العيد لنا فجرا ونعيد اليوم ذكرا العيد لنا فجرا ونعيد اليوم ذكرا منك عيد ساداتي بخم عيد ساداتي وهديح الآل به احرى إذا حب الورى سر فحبي للولا جهرا سألت الله يبقيني وأقضي في الولى عمرا إذا حب الورى سر فحب الله يبقيني وأقضي في الولى عمرا أضاء العيد لنا بجرا عيد ساداتي بخم عيد ساداتي وفديح الآل به أحرى أعيد العيد كآبائي وأقرأ للملاشارا أثني القول يحلو لي أضاء العيد لنا فجرا أعيد العيد كآبائي شارخ ثن القول يحلولي أضاء العيد لنا فجران أضاء العيد لنا فجران بخم عيد ساداتي بخم عيد ساداتي وهديح الآل به أحرا أضاء العيد لنا فجرا